بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. كل سنة وانتوا طيبين أعوز أكلمكم في آيتين اية تحذر اية خوف الاية اللي بتحذر سمعناها النهاردة في الصبح في البسخة من سفر الأمثال يقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة والآية اللي تخوف اللي بتتقال في بسخة بعد الظهر والصبح مرتين دخل الشيطان قلبه على يهوزه فكأن آية بتحذرنا بتقول كل واحد ياخد باله من قلبه ونلاقي واحد من الاثناشر الشيطان عرف يدخل قلبه الأول نبتدي بالآية الثانية لأن احنا النهاردة الأربع ما بنقدرش ننسى يهوزه لأنه بيخوفنا شخصية يهوزه بتخوف تخوف بمعنى ايه واحد كان قريب لربنا وهلك واحد شاف معجزات وهلك واحد عمل معجزات وهلك واحد كان بينه وبين ربنا عشرة طويلة وعلاقة قوية وهلك واحد شاف المسيح له المجد يعني في مجده وهو بيعمل معجزات بلا عدد وبرده هلك واحد شاف قد ايه الناس بتحب ربنا يسوع له المجد وبرده محبوش حاجة تخوف انما لو تتبعنا المسار هنلاقي اللي خلى يهوزة يهلك او الشيطان يدخل قلبه انه ما عملش الاية الاولانية فوق كل تحفظ احفظ قلبك يا جوز يهوزة حافظ على منظره كتلميذ قدام التلاميذ وتلميذ قدام الشعب لغاية آخر وقت لا التلاميذ شكوا في يهوذا ولا حد في الشعب حس لحظه أن يهوذا ممكن يكون بيعمل حاجه ولما ربنا يسوع قال لهم واحد منكم هيسلمني ما حدش فيهم بص على يهوذا ولا لحظة كل واحد بص لنفسه بقى يقول اكونش انا اكونش انا إنما حدش فيهم في لحظة يتهيألوا إن يهوز السر فيهوز عارف يحافظ على منظره لآخر وقت قدام التلميذ وقدام الشعب كله هو تلميذ نجيب تلميذ ملتزم تلميذ بيحب سيده لدرجة إنه بيقبله وهو بيسلمه كأنه يعني في بينهم حب كبير لكن يهوزا ما حفظش على قلبه ما عملش الآية اللي بتقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك حفظ على منظره حفظ على وجوده وسط المجتمع ده حفظ على علاقته الظاهرية بربنا حفظ على شكله قدام الناس كلها إنما ما حفظش على قلبه فدخل الشيطان قلبه إزاي الشيطان دخل قلب يهوزا؟ هل الشيطان يقدر يدخل قلب أي حد كده؟ لا محدش يتخض برضو صحيح الآية تخوف لكن محدش يخاف الشيطان ما يدخلش قلبه حد بالساهر يهوزة قبل ما الشيطان يدخل قلبه كان فرش له وعمل حاجات كتيرة قوي قدت الشيطان الفرصة يدخل قلبه او في تعبير تاني في انجيل يوحنا يقول ملأ الشيطان قلبه الحكاية يجوز ابتدت قبل, الحك... قبل القصة دي بسنة كاملة على القلبه لما ربنا يسوع استأمن يهوز على الصندوق أكيد وقع في لحظة في فكرة آخذ من الصندوق ولا ما أخذش دي كانت البداية الشيطان ما دخلش على طول ده كان مجرد بس إيه شهو الطمع الفلوس كتيرة بتتحط في صندوق الخدمة هيحصل إلى لما ناخد منها وبعدين في ناس فقرة ما تستهلش و يعني والفلوس مش مش هتأثر وبعدين ربنا يسوع مش بيراجع طيب مش بيبص الصندوق في ايه ولا حط في ايه بيسأل عندك كاملة يهوذا طلع للغلب دي كانت البداية اغلب القديسين قالوا اول سكة سقوط يهوذا كانت محبة المال ده لسه بادري على مشوار دخل الشيطان قلب الشيطان ما يدخلش كده بالسهل ده اول خطو لأنه ابتدت الفلوس تزغل العين ومحبة المال أصل لكل الشرور فابتدى يسرق والسرقة دي بالذات أسوأ من أي سرقة ليه؟ لأنها سرقة فلوس ربنا سرقة حق الغلابة وبعدين يهوزا شايف أن ربنا يسوع عارف لأنه منين ما بيمشي؟ بيلاقي المسيح بيكشف قلوب الناس يبقى واقف وبعدين المفلوج ينزله من السقف يقول له مغفورة لك خطياك وبعدين يقول للناس لماذا تخطر أفكار في قلوبكم أيوما أيصر أن يقال قم وحمل سرير أو كم شيء أم أن يقال مغفورة لك خطياك أنت عرفت إزاي اللي في قلبهم يعني يهوزا شايف أن ربنا يسوع بيقرأ الأفكار وبيعرف الأسرار وما فيش حاجة مخفية عنه يوم المرأة التي أمسكت في ذات الفعل لقى المسيح وقف قدام كل اليهود اللي عاوزين يرجموها وقال لهم اللي منكم بلا خطيئة يرميها بحجر ووقف لهم إذن هو عارف كل اللي بيعملوه فيهوزة عارف أن ربنا بيعرف طب منين أنت عارف أنه بيعرف الأسرار وبيقرأ الأفكار وما فيش حاجة تستخب عليك وانت بتاخد من الفلوس معنى كده انه عارف وساكت طب يا يهوزا مفيش لحظة كده تحس انه يعني ساكت علي ليه طيب وبعدين الفلوس دي فلوسه هو دي خدمته هو ومش رادي توبخني مش رادي تقول لي ولا كلمة وساكت علي واني قاعد وسطيهم كده دي كانت بداية السقوط محبة المال تدخل الشيطان حتة حتة يبتدي الواحد يستحل أخطاء يستحل يخبي يستحل يجذب طبيعي لو ربنا يسوع قال له عملت ايه يقول له وزعت وعملت وسويت معنى كده ابتدى يجذب يبقى محبة الفلوس جابت سرقة وجابت كذب وجابت غش وبعدين ربنا يسوع له المجد كان بيعلم ربنا يسوع علم ويهوزة لازم يسمع زيه زي أقرب التلاميذ اللي حوالين المسيح أكتر ناس سمعت وعظ تلاميذ المسيح لأنهما لازقين للمسيح طول الوقت سمعوا بيتكلم عن قد ايه محبة الفلوس وحش وقد ايه السمع حلو وطلبه أولا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم وسمع قد ايه ربنا رحمته واسعة وسمع مثلا الابن الضال والأب الطيب اللي بيسامح ابنه وشاف قد إيه ربنا بيتعامل مع الأشرار وحضر زك زك ده يوم السبت اللي فات زك معاده ليلة حد الشعنين شاف قد إيه الرجل الحرامي اللي سرق بقاله سنين ربنا دخل بيته وقبله وسامحه ولما زك اعترف حصلش حاك لما اعترف ربنا يسوع شجعه وقال اليوم حصل خلاص لهذا البيت طب يا يوزة ما جاش في قلبك تاخد المسيح على جنبه تعترف انت كمان وتقول له رب بالمناسبة إن كان هو حرامي أنا حرامي أوحش لأن أنا سرقتك أنت سرقت صندوق بتاعك إنما كل ده مش عكب تلاقيه قال زي ما بقاله بقيت اليهود دخل لي بيت عند رجل خاطئ وهو أنت مش خاطئ الناس تقول إزاي وإزاي يدخل عند رجل حرامي زي ذك وهو يمكن عام على عمهم وبقى يقول زيهم صحيح إزاي يدخل عند رجل عشار تبدأ عشار عيني عينك كل الناس عارفه أنه عشار وحرامي أنت حرامي محدش عارف وحرامي في حق ربنا شيء صعب كل ده صدقوني ما خلاش الشيطان يدخل قلبه لسه ما دارش الشيطان يدخل بالسهل أبدا والغاية الوقت ده كان يهوزا نفسه بيعمل معجزات شيء بتحيرني كل أسبوع وأنا بتخيل يهوز ممكن كان يحط إيده على حد يخفه لأن قبلها أعطاهم سلطان يشفوا المرضى ويخرجوا الشياطين كله الاثناشر كله يعني يهوزة يبقى بياخد من الصندوق يحط في جيبه يحط إيده على الناس تعمل معجزة عشان عشان يتوب عشان يتكسف إنما لا يتوب ولا يتكسف ويحط إيده ويصدق أنه هو راجل قديس والناس تهلله وتفرح به وعمل معجزة وهو بيسرق فتاني مشكلة عند يهوذا انه كان عنده فرص توبة كتير قوي ما استغلهاش. شاف ناس قصاد عينه بالتوب اسوأ منه كتير ما اتعصش ما تعلمش سمع تعاليم ربنا يسوع قد ايه ربنا رحيم واديت التائب ده يعني محبوب عند ربنا وكل حاجة تتصلح بالتوبة وما تعلمش شاف الصراع اللي بين المسيح وبين رؤساء الكهنة وعرف ان هم ظالمين ومفتريين و... ومتعلمش حاجة ثالثة قربت الشيطان لقلب يهوزة كل ده لسه الشيطان ما دخلش قلبه عمال يقرب حتة بحتة لشان لسه أقول لكم فوق كل تحفظ احفظ قلبك نحوزين نوصل ليدي بعد الشر مش عاوزين يطلع فينا يهوزة بعد كده ابتدى يصاب بداء الكبرياء ما هم الشياطين جدعان مع بعض الشياطين كويسين قوي مع بعض ما يغيروش من بعض يشجعوا بعض يلعبوا مع بعض يقول كده يعني واحد متقدسين يقول كل شيطان يسوي الزبون ويبعته لللي بعته فبتع محبة المال سواء علموا السرقة وعلموا الكذب وعلموا بعدين ايه سلموا بقى للمعلم الكبير شيطان الكبرياء فبقى يهوزة باصص للمسيح كل شوية مش عاقب اللي بيعمله ربنا مش عاقب تصوروا النهاردة ربنا يسوي بقاعد وتدخل عليه المرأة الغلبانة ساكبة الطيب وجايبة طيب ست غلبانة وحطته فوق فقرس وهي فرحانة انها بتهديه كده ويهامهم يهوزة اكتر واحد علق يهوزة قال مش خسارة الفلوس مش خسارة الفلوس خسارة الفلوس في مين في ربنا وصارت الفلوس طب ما انت عندك فلوس قد كده تاخدها في جيبك مش كان ممكن الحاجات دي تتباع وتروح للفقرة انهي فقرة هو انت بتضحك على مين بتجذب على مين ما انت عارف ان السيد عارف كل حاجة عارف اللي انت بتعمله هو منه ساكت مش راضي حتى يعطبك ولا يكلمك ايه اللي انت بتقوله انت مش عاجبك ان المسيح يقبل منها الطيب خلي بالك هو مش, مش عاجبه الست بس ده مش عاجبه المسيح إيه اللي سايبها تعمل كده ليه؟ بقى بينقض الست الغلبانة وبينقض ربنا يسوع نفسه زي واحد يبقى من كبرياء ومش عاجبه ربنا والنهاردة أيوب على فكرة برضو ليقرى صفر أيوب يلاقه في وقت انه وقع في ذيه انه مش عاجبه ربنا في وقت بقى يستغلط ربنا يقول له انت غلطان في احكامك اقول لك ايه؟ انا بار انت حكمت غلط انت ما حسبتاش صح يا رب وطبعاً ربنا خايف جداً إن الشيطان يدخل قلبه أيوب ما ربنا أصله حنين جداً ما بيزعلش على كرامته بيخاف على أولاده هو ما يفرقش معاه نغلط مش دي القضية إنما بيخاف الشيطان يمتلك القلب زي ما حصل مع يهوز فيفضل ربنا حنين وساكت عشان ما يتزحلعش أكتر من كده اللي قرب الشيطان أكتر وأكتر خطيط الإدانة اللي قرب الشيطان خطيط الإدانة لأن الإدانة إحنا بنستسهلة الإدانة خطيطة وحشة قوي بتخلي الشيطان قريب للقلب فبقى يهوذا بيدين المسيح له المجد وبيدين المرأة ساكبة الطيب وبيدين التلاميذ اللي قاعدين نتفرجه مش عاجبه حتى ما فكرتش في لحظة أن أنت الوحيد اللي في القعدة دي الغشاش والخاين والحرامي والكذاب أنت الوحيد اللي في القعدة دي كلهم بيحبوا ربنا بصدق وبعدين ديك شايف بكرة خميس العهد لما المسيح هيسأل سؤال واحد منكم هيسلمني كل واحد فيهم هيشك في نفسه ما تتعلم يا أخي التواضع ما تشوف القلوب الحلوة دي كل واحد بقى خاف على نفسه يكونش أنا رب لا يا حبيبي ش أنت؟ طب في أوضح من كده وفين لما يهوز نط تأدوباً بس لما جاء على الدور قال له لكونش أنا رب هو بيقولها من وراء قلبه قال له أيوانت وغمس اللقمة وده له بس عشان ربنا يسطر ويغطي على عملته قال له اللي هتعمله روح اعمله بسرعة فعلى طول هما ببرائتهم التلاميذ قالوا يبقى لازم اتفق معها على صرف الفلوس وحاكم يا يهوزة تعلم شوف اخواتك لك باحترام ازاي لآخر لحظة حدش فيهم شك فيك حتى بعد ما قالك انت محدش فيهم شك فيك كل مخهم راح في ايه بالبراءة بتاعتهم لازم في اتفاق بينه وبين يهوزة يبعت الفلوس وحاكم ما شكوش فيه طب الكلام ده ما يوجعش قلبك ما يحركش قلبك للتوبة انت فيك ادانة دنتهم كلهم بما فيهم ربنا له المجد وهم مش قادرين يدنوك وانت مدان محدش فيهم بص وقال انت غلطان فحاك ولا حد استجرى يبصلك ويشك فيك ولما خركت حسبوك رايح تخلص مشوار لربنا والوحيد اللي عارف وساكت ربنا انت رايح تقبض حاجة كمان خلت بقى الشيطان يقرب أكتر وأكتر كلمة كان يتحين فرصة ليسلمهم كلمة صعبة قوي. يعني مش كفاء حب الفلوس والطمع والسرقة والكذب وبقاله فترة طبعا على كذب وبعدين النقد والإدانة والكبرياء وما بيتعلمش وما بيسمعش وما بيشوفش كله حاجة مقفولة عنده توصل إنه يتحين فرصة ليسلم بأعمال يحسب ينفع أسلمه إزاي بص لإخواتك التلاميذ كل واحد فيهم يتحين فرصة يجلس معه كل واحد بيدور على فرصة ياخد المسيح على جنب يعترف يحكي مع ربنا يتمتع بمحبة ربنا عاوز يسألوا سؤال يتحين فرصة لنما أنت بتتحين فرصة ليه عشان تسلمه إزاي ما دريتش بالجرم اللي جوه قلبك إزاي ما حسيتش بالفساد والضلمة اللي دخل عليك كل ده الشيطان لسه بيقرب كل ده قبل ما يتقال كلمة دخل الشيطان قلب عشان كده احنا بنقول يهوزة معرفش يتوب لأنه يهوذا كان قطع شوط طويل قوي لغاية مرحلة ما فيهاش تراجع. الشيطان فضل يسويه لغاية ما وصله لمرحلة يأس جديد معرفش تراجعة مثلا واحد زي بطرس لا بطرس وقع في خطيئة كبيرة لكن الشيطان ما قدرش يدخل قلبه أبداً لأنه بيحب ربنا إن ده تزحلة بس جات رجله بس لما وقت الإنكار إنما الشيطان ما كانش مسويه ولا حاكم فبسرعة قامه تابه وبكى بكاء مرن وبعدين لما ربنا يسوع خاد اللقمة وغمسها وحطها في بقه ربنا يسوع عمل على الأقل كانوا يعني يشقوا الحجر ويبكوا أصعب قلب لما غسل رجليه ولما غمس اللقمة وحطه بقه ده ما فيش دلع أكتر من كده ده ما فيش حبه أكتر من كده مش معقول تكون متدلع كل الدلع ده وتروح تبيعه يعني ربنا لبي وبخك ولا بيلومك ولا بيعاتبك ولا بيكسفك قدام التلاميذ ولا سألك على الفلوس اللي راحت من الصندوق كل ده في داك يا يهوز بس الآخر لحظة عمال يحايل فيك وآخر محايلة يخسر رجليه زيه زي أي واحد طب ده بطرس استكترها على نفسه اللي هو قلبه حلو وبيقول أنا يعني كان في قلبه كده لو أنكرك الجميع أنا مش هنكرك صحيح ما طلقاش قدها بس كان في قلبه كده إنما التاني أضمر الشر ومحوش الخيانة وبيخسر رجليك طب, طب يمسك إيده طب بوس إيده طب يقول له رب عاوزك على جنب قبل ما تخسر رجلي في حاجة أنا عملتها وحشة قول له أي حاجة صلح يلحق فيش فايدة وبعدين كل تلميذ من التلميذ اللي اتنشر يتمنى ده عداء إن ربنا يسوع يحط ده طبعا غير التناول ده كانت الأكلة الأبله يحط اللقمة كده ويحطها بقى كأجمل صديق وأعز صديق ده كلهم غاروا من يهوز كلهم بصلوا كده وغاروا منه نشمعنا أنت يعني بيأكلك بإيدو ما هو عشان عشان أصعب حاله فيكم عشان أكتر واحد دلوقتي الشيطان على باب قلبه إنما شوفوا بقى إيه الآية تقول إيه بعد اللقمة دخله الشيطان عرفين ليه لما ترفض هذا الحب الغير محدود اللي كل دلع وكل اهتمام وكل غفران إلى هذه الدرجة من القسوة انت سلمت نفسك للشيطان دخله الشيطان ليه بقرته رفض هو مش عاوز مش عاوز من ييد ربنا حاكم هو خد اللقمة وجواه كله حقد وكله مكر وكله دهاء فدخله الشيطان لأنه مش قابل حب ربنا بأي شكل أو بيستخدم حب ربنا غلط ساعتها خرج وكان مساءً أو كان ظلامًا خلاص الدنيا ظلمت الظلمة مالت قلبه والشيطان خلاص امتلكه وتقطعت الحبال بينه وبين ربنا يسوع و... وكان بقى آخر شيطان مستني بقى الشيطان المزعج المشهور الأخراني دايما شيطان اليأس فمحبة المال قالت للكدب استلم والكدب قال للغش والرياء استلم ودول قالوا للإدانة استلم والإدانة قال للكبرياء استلم وكلهم في الآخر حدفوا في حجر شيطان اليأس قالوا له تمام دخل الشيطان قلبه وما لقى الشيطان قلب، وعشان كده حتى لما ندم ما عرف طريق التوب، ما عرفش يروح للربنا. نرجع بقى للآية الأولانية فوق كل تحفظ احفظ قلبك. ربنا يحمينا كلنا من شبه يهوذا الخائن. نقول كده في العددس شبه يهوذا الخائن. وبقرأ في لحن جميل يا ريتكم تحضروه باكر لما نقعد كده. نبكي أنفسنا خوفاً من أن نصير يهوز. خلي بالكوا احنا مش بنبكي على يهوزا لأن يهوزا ما يتبكيش عليه لأننا لا نطلب له غفران يهوزا احنا مش بنطلب له غفران إنما احنا خوفاً من أن نتحول إلى يهوزا يوماً بنبكي على نفسنا ونقعد يقول يهوزا, يهوزا يهوزا مخالف الناموس. إزاي الواحد ما يوصلش في حياته أبداً للمرحلة دي لأن أي مرحلة قبل دي سهل عليك قبل حكاية دخل الشيطان قلبه كانت تتحل فوق كل تحفظ احفظ قلبك احمي قلبك أرجوك بص. حاسب أنك تكتفي بالمنظر يهوزة كان زي حالتنا لازق في المسيح في سبوع الألهام بس قلبه ما مكان شنطيف في ناس يهما تفضل متواجده موجودة في الصورة لا حاسب حاسب لا يكون قلبك ابتدى شغل الخداع واللق مش دي القضية كونك تبقى حاضر البصخة وصهران وبالساعات ومفيش حاجة فاتتك من الكنيسة كويس ومش كويس كويس إذا كان عن حب واحد زي يحن الحبيب لازق لربنا طول الوقت مش قادر يبعد عنه بيحبه يبخته كويس قوي إنما أنت عشان تعمل المنظر عشان تخضر قلبك وتغلط براحتك بعد كده؟ لا لا حاسب كده دخلين في سكة يهوزة يكون المنظر مريحك انك موجود في الجو الروح وانك قريب للمسيح وانك عارف ابونا وانك حاسب حاسب يعمل معروف السكة دي تخوف دي كانت بداية سكة يهوزة ففوق كل تحفظ احفظ قلبك خليك واضح مع نفسك خليك واضح مع قلبك فأول حاجة أقولها لك افحص قلبك عشان تحفظ قلبك افحص قلبك فوق كل تحفظ احفظ عشان تحفظ افحص لو يهوزة كان قعد دقايق مع نفسه ورجع لنفسه وفحص قلبه وقال إيه اللي جرى لي أنا كنت بحبه ومشوفتش منه حاجة وحشة ودلعت اليومين دول آخر دلعت واشتهرت على حسه ورفعني رفعة كبيرة وعمل بي حاجة وبقيت مشهور وإتمني على الصندوق دونا أنا على الحداشر وولا مرة يعتبني ولا يقول لي كلمة وهو عارف أنا بعمل إيه آه لو فحص قلبه لو قعد معل نفسه شوية ما كانش وصل لكتب كان الشيطان جري صدقوني الشيطان بيكره أعدتنا مع نفسنا، بيكرهها يفتح تلفزيون ويملك موبايلات ويشغلك بأي حاجة بس متعودش مع نفسك أصلا لو فحصت قلبك هتحفظ قلبك هو عاوز يدخل قلبك الشيطان شغلته يدخل قلب كل واحد الشيطان عاوز يخلينا كلنا يهوزة وربنا يسأله المجد عاوز يحمينا كلنا من شبه يهوزة فأول تدريب أقوله لك افحص قلبك ما تخليش بره غير جوه كتير ما تخليش المنظر غير الحقيقة ما تخليش الخارج غير الداخل تعبان قعد ولا تقولش هقف عشان الناس تقول عليها واقف يا سيد يقعد يقوله بلاش تستسلم للرياء ان منظرك يبقى حلو وانت من جواك مش حلو حاسب يعمل المعروف في الحت السكة دي أول الخط أول الخطر. تاني حاجة فوق كل تحفظ احفظ قلبك اعترف أول بأول. أنا أعتقد إن التلاميذ ما كانش فيهم يوم حد بيخابي على ربنا يسوع حق كانوا قريبين لي وكان بيعوض معه وقت طويل لوحدهم فكانوا حبايبهم كانوا زل الأطفال. كل واحد فيهم يطلع اللي في قلبه ويقول وبعدين يعاتب ده شوية و... ومن كتر قربوا منهم وقربوهم منه ومجرد وشوش وكلموا من وراء ظهروا كده مين فيهم الأعظم جابهم كلهم وشدوهم اللي هم بلاش كلامت ايه حكايت مين الأعظم دي اللي عوزي بأعظي ببخدام للك كل فكلهم بيرجعوا له ولق يقول في مرقص أربعة أخبروه بكل ما فعلوا وكل ما حدث كانوا يرجعوا من الخدمة كده ويقعدوا مع واحد واحد يحكولوا أنا قلت كده يا رب وعملت كده وزعقتوا شوها في الخدمة معا لش يقول واخدين يحكولوا كل حاجة أظن أن يهوذا قطع الخط بينه وبين المسيح من فترة مش ممكن كان له هيحكيله, هيحكيله إيه هيقول له إيه طيب هيقوله إيه؟ هيقوله أنه بقى لي سنة باخد من الفلوس سنة أو أكتر أو أقل ما نعرفش لما كنيستنا بتقول سر الاعتراف كنستنا فهمة بتقول ايه تاني حاجة يكرهها الشيطان عمى سر الاعتراف صدقون واتلاحظوا انه كثير ما يعطلكوا عن السر ده لانه الكتاب واضح من يكتم خطياء لا ينجح من يكتم خطياء اعد قلبه للشيطان من يقر بها ويتركها يرحم فطبعا يهوزا ما كانش بيعترف لرباني ما كانش بيفتح قلبه ما كانش بيطلع اللي جواه كان قاعد بقى يقول ايه هيقول علي ايه بعد ما استأمني وبعدين لحسن يقول للتلاميذ زي واحد يقول ايه انا مش هترف لحسن ابونا يقول لحد على اللي بعمله بقى ابونا اللي هيقول لحد على اللي انت بتعمله مش خايف في اليوم الاخير كل الناس تعرف اللي انت عملته مش احسن ندفنها دلوقتي ونشلها انما تاني حاجة ضيعت قلب يهوزة ودخلت الشيطان فيه انه ما كانش بيكشف قلبه يبقى اول حاجة افحص قلبك وتاني حاجة ايه اكشف قلبك عشان تحفظ قلبك افحص قلبك واتنين اكشف قلبك واكشف قلبك حتى على المشاعر اللي بتدور جواك قولوا رب انا يعني الفلوس شغلاني بعد كل اللي انت عملته معايا مكسوف أقولك بس دي الحقيقة أنا مديت إيدي من حق العشور وخدت حاجات مستهلهاش العشور والبكور والندور وال... أنا رب خدت منظر على حسك وكنت فرحان به أنا على فكرة في حاجات ما اللي بتعملها رب ما بتعجبنيش وبتكلم ساعة عليك وقول لي ربنا بيعمل كده أنا في تصرفات للناس اللي بيحبوك ما بتدخلش دماغي زي ساكبة الطيب دي اللي عماله تدلق طيب عليك قول قول كل اللي جواك مهما كان في عك بس طلعه هتلاقي ربنا طيب قوي ما يزعلش هيزعل ليه وعاوز ينظف قلبك فوق كل تحفظ احفظ قلبك احنا الخوف كل الخوف نوصل لآخر المطاف ونسمع الكلمة الوحشة دي اللي ما كانش بعدها تراجع داخل الشيطان قلبه كي تمر قوي لكلمة دي. حاجة كمان. نقي قلبك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك. قلنا ايه؟ افحص قلبك. واكشف قلبك. تلاتة نقي قلبك. ربنا يسوع كان بيقول ايه؟ أنتم ها بسبب الكلام الذي كلمتكم به. في واحد دلوقتي هو قاعد بيأخذ الكلام على نفسه. كل كلمة بيعتبرها لنفسه بيخدها على نفسه وبيقول يا طرح عملها ازاي نفسي حتى في الخمسين أفحص قلبي ومستعد أكش في قلب الأبوية مهما كان جواه وحش اللي بيعمل كده قلبه بيتنق من مجرد هو بيسمع قلبه بيتنق بيحصل نوع من الغسيل للقلب كده أنتم أنقياء بسبب الكلام إنما يهوزة يسمع قد ما يسمع فيش ولا كلمة داخلة لأنه انطبق عليه اللي بينطبق على كل اليهود لهم آزان يسمعون ولا يسمعون لهم عيون يبصرون ولا يبصرون إزاي الناس دي كانت شافت ربنا يسوع وعمل كل الحاجات دي أصد عنيهم بالوضوح ده وما صدقوش إزاي الرؤساء الكهنة اللي مذكرين النبوات واللي عارفين إنها كلها رقبة على المسيح ما فيش غيره لقوا عقلهم وقالوا لا برضو لازم يموت ايه ده ده واحد شاوز يسمع اليوم إن سمعتم صوته ايه لا تقسوا قلوبكم افتح قلبك وخلي الكلام ليك افتح قلبك عشان الكلام يدخل ينظف انت فاكر انت هتنظف مش هتعرف تنظف قلبك الكلام بتاع ربنا يقدر ينظف قلبك بس ادي ادي قلبك لكلام ركز في كلام ربنا هو عليه شيل وساعتها لا يمكن شيطان يقدر يقرب على قلب مشغول بكلمة ربنا افتكروا القعدة دي الشيطان ما يقدرش يقرب من قلب تائب يفحص نفسه والشيطان ما يقدرش يقرب من قلب معترف يكشف قلبه والشيطان ما يقدرش يقرب ابدا من قلب مشغول بنقاوة قلبه شموك؟ يقرب ازاي؟ ده يوقف من بعيد خالص واحد مشغول بكلمة ربنا وبيأكل الكلام أكل عشان قلبه ينضف يا منه الشيطان ازاي حاجة كمان نقولها اكسر قلبك في آية جميلة تقول ايه قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ القلب او تشامخ الروح وآية تانية تقول القلب المنكسر والمتواضع لا يرزل الله يعني يكسر قلبك مصيبة المصايب لما القلب يرتفع أو ينتفخ ودي وقع فيها يهوزة طبعا كونه مش عاجبه ربنا يسوع ومش عاجبه التلاميذ ومش عاجبه ساكبة الطيب ومش عاجبه حد كونه تجاثر على تسليم المسيح ده معناك برياء برضه شوف تعمل قد ما تعمل حاسب على قلبك من إحساس أنك أحسن من اللي حواليك هذه اللي جابت رجل بطرس الرسول يعني بطرس ما كانش له في الفلوس وبيحب ربنا فعلا يحبه فعلا إنما هو الشيطان اللي ضحك عليه حتى بس إيه أنا أحسن من لكن ما كانش بقى كان،, كان قلبه يعني ما يقدرش عليه الشيطان لأنه ربنا سوع كان بيصلي له. وقال له سمعان سمعان الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك وأنت متى رجعت ثبت إخواتك فقلبي بطرس برضو ما كانش كده مختلف كتير عن يهوزة نرجع لقلب يهوزة قلب يهوزة انتفخ ارتفع معلمنا بولس مرة يقول ايه لألا ارتفع من فرط الإعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان اللي يلطمني ثلاث مرات من جهة هذا الأمر تدرعت إلى الله ثلاث مرات أن يفارقني قال لا معلش أنا أدمدي له أمر يعضي لطشك كده شوي ايه يا رب ده تبتشغل شياطين كمان احنا عارفينك بتشغل ملايك قال لا معلش أنا جاب شيطان صغير كده اقول له ايه بولس, بولس مش هيطلعك غير كل الشياطين اللي بيطلعهم انت بالذات أنا بعتك عشان ايه توضبوا توضبوا ليه أصلي خايف عليه من ارتفاع القلب من فرط الإعلانات من كتر ما بيشوف معجزات ويشوف رؤات قال له بص أنا خايف عليك ابني معلش لك كده شو كتبهديلك شوية عشان تبقى إيه صغير تبقى مكسوف من نفسك تبقى عارف ضعفك وتبقى شايف كل الناس أحسن منك عشان على كده تبقى الدنيا أمان الشطان ما يقدرش عليك فقال أنا من جهة هذا الأمر تضرعت ثلاث مرات أن يفارقني بيقول لي لا في الآخر قال لي تكفي نعماتي ما لك عاوزه تاني كفاية اللي عندك ما كفاية الشياطين كلها بتعمل لك حساب ما تسيب الشيطان ده يلعب شوي معك يزلك شوي حصل ايه يعني وانت فاكر نفسك يعني خلاص فوق كل الشياطين أنا اللي سايبه يتشطر عليك زي أيوب بالظبط النهاردة أيوب ايه مشكلته هي دي برضه ارتفاع القلب، كان يعلم في قلبه أنه بار غير كده عشر على عشر هي مادة واحدة اللي ضعيف فيه بس كانت خوف فربنا قال لا، لازم خليه أخد الفول مارك فيه دي له تجربة جمد قوي تكسره لغاية ما حط راسه في التراب في آخر أيوب اللي قرأ منكم أيوب النهاردة وقال له أندم في التراب مرة اتكلمت ومش هزود مرتين ووعدك ما اقولش تاني انما خلاص انا ندمت انا عرفت انك كبير وانا انا صغير وانا انا خاطي وانا انا مكنتش فاهم حاجة انا رب اتغشيت في روحي قالوا انا مسامحك خلاص يفاعل تجربة كذا فوق كل تحفظ احفظ قلبك يبقى رابع خطوة ايه اكسر قلبك اكسر قلبك يعني ايه كل ما تلاقي فكرة دخل عليك بتقول لك انت احسن اعرف ان الشيطان على الباب اعرف ان عند الباب خطية رابضة اليك اشتياق حاسب على قلبك والفكرة دي بتيجي كتير قوي للجوة الكنيسة وانت رايح البسخة وسايب ناس في البيت نايمة تقول ما هاصلة برضو واحد يفرق يعني حب ربنا احنا اكتر من الناس كتير طب حاسب روحنا نامي أحسن أحسن مع الجيش لأن فكرة دي تخوف كونك حسنك أحسن من اللي في البيت دي تخوف دي بداية السقوط هتيجي هنا هتقع في الإدانة أكتر هتضيع كل الصلاة اللي صليته حاسن تم يهوزة كان في محضر ربنا طول الوقت إنما في الآخر هلك فحاسب من ارتفاع القلب نعيد تاني نقول إيه فوق كل تحفظ احفظ قلبا أول حاجة إيه افحص قلبك تاني حاجة اكشف, اكشف قلبك صح. تاني حاجة اكشف قلبك ثالث حاجة نقي قلبك ربح حاجة اكسر قلبك واكسر قلبك دي ماشية برضو معلفات كلمة ربنا بتكسر القلب فحص القلب بيكسر القلب انما اقصد بيها خليك دايما في وضع الانكسار ححلى وضع كنستنا تحبوا كريالايسون شوفوا البسخات كلها شغالة على سكتة يجوم وكريالايسون لأن كنيستنا واعية عارفة كويس تحمينها ازاي تلاقي الشعب كله يصرخ كريالايسون هذا قلب منكسر لا يرزله الله كده امان كده الشياطين تروح لغاية التحرير ما تقدرش يتقرب من الكنيسة يقدروا الشيجو جنبكو ابدا لبدال واحد بيقول من قلب ارحمني يا رب خلاص كده في الامان إنما اللي واقف يتفرج على الناس ويبص عليهم وينقض ويتكلم يبقى الشيطان جنب الباب حاجة كمان فوق كل تحفظ احفظ قلبك رائب قلبك علشان انا كترت في حكاية القلب دي اللي تفتكروا وفتكروا رائب قلبك يعني ايه شوفوا هنا دقائية واضحة تقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك يا رأيكم أحكي لكم حاجة طبية كده واحد بيجي له نغزة في صدره وبيدوخ ويبقى مش قادر ياخد نفسه وقال إيه عنده صباح كده اتجرح يروح لجراح عشان يشوف صباحه ولا يروح لدكتور قلب طبعا يروح لدكتور قلب ده في مصيبة جواه ممكن تحصل لتكون بداية حاجة خطر يلنما الجرح اللي في صباحه ده يا سيدة هيلمه لوحده ساعات نعمل كده ساعات نجي في الحاجات الصغيرة ونمسك فيها والحاجات الكبيرة اللي تخوف نركنها رائب قلبك رائب قلبك يعني ايه اخطر وصية في الكتاب اخطر وصية اهم وصية على الاطلاق تحب ربنا وتحب الناس اظن انتوا فاهمين كده وحافزين كده الواحد يقول ايه أنا أصلي محسبتش العشور كويس مش متأكد دفعت عشرة في المية ولا تسعة في المية بقول لك إيه أنت مخاصم أخوك عشرة في المية إيه دلوقتي أنت عندك القلب أنت تجري على دكتور بسرعة أنت الحالة خطر الجرح ده تلام فوق كل تحفظ احفظ قلبك أستغرب ساعات في الاعترافات تيجي واحدة سوري أن أنا بقول واحدة تقول لي أبونا حللني أنا مش بصلي سبع صلوات بصلي خمسة بس أنا قول دي نحن يعني دي بداية جميلة أو كويس خمسة كويس أو وبعدين تقول لي بس لي يا جارة مش طيقاها مش طيقاها الله إيه ده زي اللي دخلها تقول الدكتور صباعي متعور وبعدين عندها القلب بتخلينا في المفيد رائب قلبك أنت فين ولا فين ربنا بيقول اعمل اي حاجة بسيحب الناس وحب ربنا تبقى لسه بعد السنين دي كلها فلان مش طيقه وفلان مش قابله وفلان مش بحبه وفلان مش عارف حالته ايه وجاي كنيسة تعمل ايه جاي تعالج ايه صباعك ولا راسك ولا ايه بقى حاسب رائب قلبك رائب قلبك يعني ايه اسأل نفسك في كل خطوة انت بتعملها ايه حب ولا منظرة حب ولا مجاملة؟ حب ولا إيه الدافع اللي وراها؟ بتصلي ليه حب؟ بتخدم الناس ليه حب؟ ولا في سبب تاني؟ يهوزة كان جنب المسيح يصلي يصلي بس مش حب يخدم يخدم وده واحد من الكبار تلميذ إنما طلعت الحكامة فيهاش حب يا ريت رعي بقلبه يا ريت قال ربنا أنا مش حكباني الشغلانة كلها أنا أوحش من أي واحد في الألفات اللي ماشيين وراك دول هم كلهم بيحبوك أنا طلعت مش بحبك رائب قلبك وعلى رائب قلبك يقولوا الأباء رائب أفكارك لأن القلب والفكر في لغة الأباء القدسين موصلين على بعض يعني لا افحص فكرك رائبه شو بيروح في إيه لما يروح في إدامة الناس تبقى مش بتحب الناس لما يروح في الفلوس تبقى بتحب الفلوس لما مخك يروح في منظرك وقمتك تبقى بتحب العظمة رائب. رائب شوف مخك بيروح في ايه تعرف قلبك فين حيث يكون كنزك ها هناك يكون قلبك فشوف انت كنزك فين محوش فين مخك بيروح أغلب الوقت في ايه فربنا وفي خدمة الناس تقايب انت ماشي كويس ولا في حاجات تانية غير كده رائب قلبك فضل نقطة واحد نعيد من الأول ونقول ايه فوق كل تحفظ احفظ قلبك في الأول افحص قلبك اثنين اكشف قلبك اعتراف ثلاثة نقي قلبك كلمة ربنا أربعة اكسر قلبك خمسة رائب رائب قلبك آخر نقطة قولها لكم إيه؟ كرس قلبك كرس قلبك يعني إيه؟ شوفوا كلمة يتحين فرصة دي تصوروا يوحنا الحبيب حط يوحنا في كفه ويهوزة في كفة لو قلت اليحنى لو قلنا عليك تتحين فرصة ها هتقول إيه بعدها يقول لك عشان أعد تحت رجلين عشان أبوس إيده عشان أسمع صوته عشان أتمشى معاه عشان أعمل أي حاجة بس جنبه أتحين فرصة عشان أخدمه عشان أشبع بيه أنا لحبيبي وحبيبي لي أين طرع أين تربض عند الظهيرة ده تكريس القلب الوحش الثاني خالص بقى الوحش الأسود بتاع يوزه تتحين فرصة لإيه يسلمهم. بيدور على فرصة يستفرد بيه لوحدهم عشان يوقعوا في دين اليهود في واحد يستفرد بربنا عشان يشبه بربنا كرس قلبك يعني ايه كرس قلبك يعني امتى هنوصل كلنا نحن ندور نجري ونهرب من الناس عشان نقعد مع ربنا احنا بنهرب من ربنا عشان نقعد مع الناس انما اللي بيحبوا ربنا قوي بيهربوا من الناس عشان يعودوا مع ربنا لما ماريام ومارسة الاثنين بيحبوا ربنا الاسبوع ده وزي الفل إنما في واحدة بتحبه أكتر مستخسرة تدخل المطبخ مستخسرة الدقيقتين اللي هتدخل وتطلع فيهم. فقعدة تحت رجلية تسمع. ولما جت مارسة تعاتب ما هي مارسة برضو بتحب وبتخدمه قال لها سدقيني ماريام أشتر لأنها اختارت النصيب الصالح لأنها تتحين الفرصة مش عاوزة تضيع دقيقة استخسر الوقت عاوزة تعود الأعداد يتجبع ولولي بقى فيش طان يقدر يقرب من مريم يدخل ازاي اذا كان قلبه مكرس قلب مقدس قلب كل ربنا في ناس مجغولة بآية تحب الرب إلهك من كل قلبك ده تكريس القلب يبقى بيستخسر النوم عشان يصحى يقعد مع ربنا وبيستخسر الوقت مع الناس عشان يهرب ويقعد مع ربنا وبيستخسر الشغل عشان يسيب الشغل ويقعد مع ربنا لسه كنت قاعد مع حد عاوز يتكرس وبقول له إيه اللي نخليك نفسك تتكرس قال لي مستخسر الوقت كل ما الشغل الشغل ماشي وزي الفل ومركز كبير وأنا ببص في الساعة كل شوية باش بقول مش خسرت الساعة دي كنت خدتها صالة؟ مش خسارة الساعة دي كنت خدتها خدمة؟ قلت له لا خلاص على بركة ربنا يلا انت سكتك سلك طبعا ده مظبوط كده ده مستوي صح لأنه مستخسر الوقت بطريقة مظبوطة ده تكريس القلب اللي بيفكر في الطريقة دي اللي بيجي على وقت الراحة والأكل والنوم والناس عشان يهرب موسى النبي اللي كل شوية يجري من الناس ويطلع على الجبل ويقعد فين لما ينزل بعد أربعين يوم أربعين فاربعين فاربعين ده شغلانة كبيرة وآخر حياته بعدين ربنا يقول له يلا يا موسى تعالى السام كفاية عليك كده مئة وعشرين سام يقول لأم تفارقه نظارته الراجل بصحته فقال له طب ايه هتديني مرض يعني وكده ولا ايه قال له لا لا احنا بتعممرض معك تعالى للجبل كالعادة طيب أجيب حد معايا يقول له حد من إمتى بيجي حد معاك ما إحنا بنقعد لوحدا تعال لي أنا اللي هنيمك وغطيك وطبطب عليك واسحب روحك واتفن جسدك وما حدش يعرف اللي بيني وبينك ما يدخلش بينه حد ثالث ولا يشوع ولا حور ولا حد اللي بيني وبينك ده موسى عشرة طويلة وحب كبير قوي اللي دخل الناس بنا دلوقتي وانت جايي للسماء تعال حبيبي أنا هتفنك الوحيد اللي في التاريخ اللي دفنوا المسيح بأيديه ربنا اللي دفنوا لأنه في الجبل أخفاه في الجبل ومحدش عارف مكان جسد موسى ليه ده كله ده قلبه مكرس عايش بقى حياته كلها لا فارق مع مجد موسى النبي أعظم الأنبياء اللي وراء 2 مليون نسماء اللي شق البحر اللي عمل معجزات كل الكلام ده ميجيش في باله ايه أحلى وقت عندك يا موسى يقول فوق الجبل وقعد مع ربنا طب الشعب والمسؤولية الضخمة والإنجازات وحب الناس والكرامة كبيرة قوي اللي ليك دي عبر كل الأجيال الكلام كل ده ما يجيز جنب اللحظة وانا قاعد في الجبل مع ربنا وإليه وهو مسافر برضو السماء يقعد إليش عايش بط فيه إليش عفهمه وإليه عاوز يوزع إليش عشان يستفرد بربنا إليه عاوز يستفرد بربنا كالعادة فيقول له إستنى هنا يا ابني هروح بس أريح وهو بيروح إيه سياح يعني سحابة أخط فيقول له رجلة على رجلك حي هو الرب مش هسيبك وبنو الأنبياء قالوا له على ذكرة أبوك هيتخذ منك النهاردة يقول أنا مش هسيبه لازم أحضر اللحظة دي يا حبيبي دي حاجة خاصة بينه وبين ربنا ده اللي بينهم ده أسرار ده قلبه مكرس قال لازم أشوفه لازم أدوق اللحظة دي عشان عاوز من ده وهزن وأقول له عاوز أبقى كده عاوز أحبك يا رب زي كده عاوز يبقى قلبي حلو زي كده عاوز الدنيا صغيرة قوي في نظري زي كده وعاوز اتنين من كده كمان فإليه قال له لو فضلت على كده هديك ضعف كده لو فضلت مشتاء كده هديك هطلب من ربنا يديك نفس اللي أنا فيه أكتر كمان وفضل قال ليش على زقله يروح أريحة يروح غزة يروح أجدود يروح فالآخر ربنا وإليه عملين يبصوا البعض كده الولد ده مش راضي يمشي وش هنعرف نقض مع بعض ولا إيه خلاص خليه يتفرج وخلاص وبعدين يجي بقى ربنا بعت له ملايكة ومركبة نارية بقى واستقبال حافل على السماء بقى وعروسه دخل السماء وقال ليه شعيت قال يا سلام من أمتى ده كله قال له ده من زمان يا ابن اللي بيني وبين ربنا ده قلب مكرس بحبه من كل القلب ومستني اللحظة دي طول حياتي وربنا قال له أنا كمان بحبه قوي ومستني اللحظة تيجي عندي دي من بدري تحب الرب من كل قلبك فين ده بقى من قلب يهوذا الذي دخل الشيطان قلبه حاجة تخوف. تعالوا نراجع ثاني فوق كل تحفظ احفظ قلبك رائب قلبك أول حاجة نقولها افحص قلبك اتنين في قلبك ثلاثة نقي قلبك اربعة اكسر قلبك خمسة ها. رائب رائب قلبك واخيرا كرس قلبك لالهنا كل مجد وكرامة كل سنة وتتعيب بنشكر كتير قدس المحبوب ابونا داود على تشريفه ربنا والطاعة المحببته معنا يسكننا دايما في صلاته